بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لازال الحديث في بيان احكام التكليف الخمسه شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان نوع الأول هو الواجب أعرفه لغة والصلاح اللغة هو الساقق اللازم والثابت فالصلاح ما أمر به الشال على مجهد الزهر إذن السؤال ما حكمه الذي ترسم عليه ما هي السمرة قالوا الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقابة تاركه يثاب فاعله يعني فاعل الواجب ذا أتى به على حسب ما أمر به شرعا فإذن و ثواب ومقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله اصلي يعلمه بشري لا بينا ذلك الشرع من فعل كذا فله كذا لكن من حيث الحقيقه لا لا يعلمه الا الله تعالى ثواب مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله ويستحق العقاب اقامه وتنفيذ على المخف تنفيذ على المخف ان تكون في الدنيا وقد تكون في الاخره وقد تكون فيهما قيد المصنف هنا غيره من صليين لأن الثواب لا يسحكه إلا بالامتفاع يعني إذا قصد القرب إلى الله تعالى فإن إذن لا يثاب على فعل الواجب إلا بنيه لذلك القاعد أنه لا ثواب إلا بنيه لا ثواب إلا إلا بنيه فإن إذن قد يصح الواجب وتبرى به الذمة لكن لا يثاب وذلك فيما إذا لم ينوي به التقرب إلى الله تعالى فالامتثال المراد به أن ينوي بفعله الواجب أنه تقرب به بالله عز وجل ف... فالامتثال يكون قيدا فيه ثواب لا يتاب إلا إذا اتتاب والواجب من حيث الاعتداد به وعدم الاعتداد به حسب النية قسمان واجب واجب لا يعتد به الا بنيه القربه يعني ان الامر مطلقا كل واجب يصح ولو لم ينتف كل واجب باعتبار النيه وما يعتد به وما لا يعتد به قسمان واجب لا يعتد به الا بنيه يعني لا يمكن ان يصح الواجب الا اذا نوى وذلك صلاه وصوم وزكاه والحج والصوم والحج وسائل العبادات التي يعبر عنها الفقهاء بأنها عبادات محظى غير معقولة المعلم هذه لا تصحي لبنية فلو صلى ولم يلوي التقرب إلى الله تعالى بصلاة فلو تبعط نصح لماذا؟ لتفاء ني كذلك لو صام ولم يلوي الصياب اللي علي عندما خمية نحو ذلك أمسك من طلع الفجر إلى غروب الشمس عن المفتدات كلها لكنه لم يلوي أنه قرب للعالم صح صومه لم يصح لماذا لان النيه هنا شرط في صحه العمل ان يدني تفرع عنه هو الثواب انما الاعمال بالنيات فهي صحه وفزادا قبولا وردا ثوابا وعقابا فان ايد هذا النوع من الواجب لا يعتد به الا بالنيه فان تخلت من النيه صار باطلا النوع الثاني واجب يعتد به بدون نيه والمراقب الاعتداد بان الذمه ترفع يعني ادى ما عليه فعدم وجود النيه ليس له اثر في صحه الواجب وعدمه وانما عدم النيه له اثر في الثواب وهذا ما يعبر عنه بانه معقول المعنى بر الوالدين مثلا بر الوالدين واجب اولى واجب اذا اتى به امتثالا لله عز وجل قال عباده محضا ويثاب عليه و... ويثاب عليه اذا ضر بوالديه خوفا من ونسي ما رتبه الله تعالى على هذه العبادة العظيم إنما بابنزي الخوف ودرأ الفتنة أو الشر محو ذلك هل أدم عليه؟ نعم أدم عليه لأن البر يقابله العقوب فلم يعقل فإنما أتى بالإحسان لنزق ببرئة الذمة ولا يعاقب لكونه أتى بماذا؟ بالبر لكن هل إنفاء؟ قل لا ثواب لماذا؟ لعدم وجود النيه عين اذا وجد العمل الواجب ولم يولد الثواب صح العمل مع عدم وجود النيه لماذا لكون المقصود هنا الفعل نفسه وليس المراد به عين التقرب الى الله عز وجل كذلك رد الودائع رد الديون اقول هذا واجب رد الدين واجب فاذا اخذ ماذا من الشخص ورده واجب إذا رد الواجب لكونه مؤدياً للوفاء بالعهد والوعب ولكون الله عز وجل أمر بذلك نقول هنا أدى ما عليه وبرئت به الذمة ويتام في وجود النية أما لو أدىه حياة أو بقوة مثلاً فإنذ نقول برئت الذمة ووجد الواجب لكن لا ثواء لماذا؟ لعدم وجود النية نفق على الزوجة واجب أولا؟ واجبا لو انفق على الزوجه قربة الى الله عز وجل و سار لوجود ماذا نيه الطاعه يعني يستحضر في قلبه ان هذا الامر مما امر الله تعالى به فيؤديه عباده حينئذ نقول وجد العمل اريدت النيه حينئذ ساء لانه اس به على وجه الامتثال طيب اذا كان انفق على زوجته حياءا او عاده او خوفا منها او نحو ذلك حينئذ نقول برئه الذمه بريات الزنة أدما عليه أدما هل يعاقب على ترك النفق نقول لا لا يعاقب لماذا لأنه جاء به لكن هل يثاب جواب الله إذن قوله والواتب يثاب فاعله امتثالا امتثالا بمعنى أنه لا ثواب إلا بنية لا ثواب إلا إلا بنية ثم انتفاء نية باعتبال الواجب على مرتبتين انتفاء نية نية يؤدي الى بطلان الواجب كالصلوات ونحوها انتفاء نيه لا يؤدي الى بطلان الواجب وانما برئه الذمه وانتفاء الانتفاء ويستحق العقابه تاركه اذا ترك الواجب ولم ياتي به قال يستحق وادارت هذه المصولجيد ويعاقب تاركه ولكن ينتقدها من ينتقدها وان الله عز وجل قد يغفر لهم قال الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به وينصر ما دون ذلك لمن يش او تحته تحت تحت المشيه فاذا ترك بر الوالدين وعاق عينيد نقول هذا يعاقب او يستحق العقاب ما دون توبه يعاقب او يستحق العقاب لماذا نقول يستحق العقاب الذي رتبه الرب جل وعلا على حقوق الوالدين لكن هل يوجد بالفعل او لا هذا امر غيبي امر امر غيب حينئذ هو مستحق للعقاب وقد يوجد وقد لا يوجد بمعنى ان شاء الله اخذه اخذ وان شاء عفا عنه اعف عنه هو داخل تحته تحت المشيئة ولذلك عدنا كثير من متاخرين هذه العباره لانه يستحق العقاب ولن نقد يعاقب تاركه ولن نقول يعاقب تاركه والظاهر والله انه لا اعتراض على العباره نفسها فاذا قيد يعاقب تاركه كنا احنا المعرض في الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار فعله في الدنيا فنقول هذا الفعل الواجب العصر فيه ان الله تعالى يعاقبه ولكن كونه قد يدخل تحت المشيئة او لا هذا امر اخر ومرده الى الغيب حينئذ ننظر الى النصوص فالعصر في النص ماذا؟ ترتيب العقاب على تركه الواجب هذا العصر فيه فالعصر فيه انه قد وقع في امر يستلزم العقاب لكن كونه داخل من تحت المشيء أو لا هذه مسألة أخرى والفقهاء أو الأصوليون إنما يعرفون الواجب وما يترسب على الواجب من الحقم والثمرة إنما ينظرون إلى النصوص ودلالته فحل وأما الأمر الأخروي ودخوله تحت المشيء أو لا لا نظر عليهم البتا وعلى ذلك نقول ويعاقب تاريخه بهذا, بهذا الشرح لا بأثبه لأنه قال المراد هنا هذا الواجب العاصر فيه أن الله تعالى رسب العقاب حينئذ لم يستعوا لذلك لم يرد في كل النصوص أنه ماذا رتب العقاب قلبي من شاء ورتب العقاب من شاء لا. وإنما جاءت آية واحدة تبين أن من مات على معصية دون الشرك حينئذ ما آله إله أنه تحت المشية لكن أصل المحرمات ينظر فيها إلى كونه قد يعاق هذا الأصل فيها وإذا المرتكب للمحرم والناظر إليه إذا قلنا له أنت تحت المشيئة تحت المشيئة هذا فيه رجاء وفيه دفع له إلى الوقوع في المعطف وإذا العطف في النصوص عامة أن من دخل أو وقع في المحرم أنه عقابة متلبسة به هذا هو العصر والاعتراض الذي ليس فيه لمحله في ويسمى الواجب فرضا وفريضة وحتما ولازمة فمن فرض فيه من الحج يعني أوجبه كذلك كان على ربك حتما مقضية لقل حتم على الواجب وجاء كذلك اللذوم ومن لزمته ابنته مخاض وليست عنده أخذ منه ابن اللذون لزمته ابنته يعني وجبت عليه على كل هذه الفار كلها مترادفة والفرض هو الواجب الصحيح أنهما مترادفان عند جمهور الأصولين هذا ما يتعلق به اسم الأول هو الواجب والمنذوب هو, هو النوع الثاني من أنواع الأحكام التكليفية وهو داخل فيما طلب الشارعون إيجاده وفعله لكنه لعلى وجه الإرزاء باللغة المندوب المدعو مندوب يسمى مفعول ندب يندب مندوب إذن يسمى مفعول بمعنى المدعو ما قل من النجذي وهو الدعاء إلى الفعل دعاء إلى الفعل وقالوا فيه ندب من إطلاق المصدر ورادة من المفعول يعني قالنا الصلاة الوطري ندب هكذا ندب مصدر فعل يقوم ذلك اطلاق المصدر ونابت مفعول ايمان ذو انا كن مراد هنا بالمندوب انه ماخوذ من الندب وهو الدعاء الى الفعل لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات حين يندبهم يعني يساله ويدعو والصلاح هو قريب الواجب بمعنى انه داخل مع دين الواجب من حيث الامر به فالواجب مامور به والمندوب مامور به اذا اشتركا في جنس واحد وهو كونهما مأمورا به قال هنا ما أمر به الشارع ما يعني في المكلف أمر به الشارع خرج المحرم والمقروح والمباح أما المحرم والمقروح لأنهما مما نهى الشارع عنه يعني طلب الشارع الكف والسرق وأما المباح فليس فيه آمر خرج ثلاثة أحكام ودخل معنا الواجب لانه مما امر به الشارع طول على لا على وجه الالزام هذا احتياطا عن الواجب احتياطا عن عن الواجب كالرواتب يعني السنن الرواتب هذه مندوبه باتفاق الا الفجر في خلاف وقعت الفجر والجمهور عليها سنه مؤكده اذا كالرواتب فهي مندوبه لان الشارع قد امر بها لكن لا على وجه الالزام بمعنى انه لم يرتب العقاب عنه على التط هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع هل علي غيرها يعني غير الخمس مما يكون في اليوم والليله لا مما قد يكون في السنه مثلا كان العيد اي اي او صلاه الكسوف والكسوف هذه قد قابل انها ليست داخله في هذا النص هل علي غيرها قال لا ليس عليك غيره بمعنى أنه لم يجب عليك في اليوم والليلة إلا خمس صلوات أما الوثل فليس بواجد جاد النفس وعليه قال لا إلا أن تتطوع يعني تتطوع إلا أن تتطوع يعني تتطوع حد في حد التائج ما أمر به الشارع ودعا على وجه الإهدام فرد بقول إن ما أمر به الشارع المحرم والمطروح والمباح فإنه ليس مأمورا به بل هو منهي عنه يعني طلب الشارع الكفر عنه والترك وخرج بقولنا لا عله الوجب الالزام بالعناوين الافضليه الواجب فالواجب مما امر به الشارع على وجه الالزام الذي دلنا على عدم الامر به على وجه الالزام لابد من قرينه لابد من من قرينه يعني ده بده من دليل لان الاصرف في صيغه افعال خمسات ان هذه واجب اذا جاءت مطلقا فملت على الوجوب لابد من قرينه من كتاب او سنه او اجماع او قياس على قول تدل على صيغه فعلت على بابها وانما هي محموله ل ماذا على الندب كما جاء في الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ها صلوا هذه صيغه امر لا تصل الوجوب هذا الاكثر لكن لما قال لمن شاء دل على انه ليس على ليس على الزام وانما على الندب هذا قول وبعضهم يرى ان صلوا قبل المغرب هو دقق صلوا قبل المغرب مصروف عن الايجاب الى الندب بقوله هل علي غيرها قال لا حينئذ نزل قوله صلوا من الايجاب الى الندب والندب على مرتبتين ندب على جهه الراسبه وندب لعل وجه الراسبه فقوله لمن شاء تارك لقوله صل من الندب على وجه الراتبه الى ندب مطلق وهذا قول ودي اختاره الشيخ المعتم في غير هذا الموضع اذا لا على وجه الالزام فرض به الواجب قال والمندوب يثاب فاعله مثاله ولا يعاقب تاركه بمعنى انه عباده والعباده لا تحصل من حيث الايجاد الا بالنيه انما الاعمال بالنيه لا إلا بنية فيقال في المندوب مقيل في الواجب بحيث إنه لو فعل المندوب لا بنية فقد تبطل صلاته كما لو صلى الرافبة ولم ينوي إنها عبادة إنما من باب التعليم أو رياء المحضن في نجل نقول هذه عبادة وهي راتبة سنة مندوبة ووجدت بدون مية هي باطلة باطلة من أصلها وقد يستاق عادة ونظافة لا تعبدا على الثواب لا ثواب لما مع كوني قد ساقه تعمل الثواب اقول هنا ودد المندوب الفعل لكنه لم تقارنه النيه والنيه شرط في حصول الثواب لانه لا ثواب إلا, الا بالنيه حينئذ لا يثاب على الاختياق ونحوه مما ودد فيه الفعل الظاهر وانتفت عنه النيه والنيه شرط في صحه الثواب لا في صحه العمل منه لا في صحه العامه فهناذي نقول المندوب كالوادب بكونه كتاب فاعل وكتاب ولا يعاقب تاركه هذا واضح مبين محل الاشاره ان لو ترك الواد لو ترك المندوب عمدا لا يعاقب لماذا لانه امر به الشالح لعل وجه كون لعل وجه الاذاب بان لم يرتب العقوبه على ب ان لم يرتب العقوبه على على التكرار نعم قالوا يسمى سنة ومسنونا او مستحبا مثلا هل كل الفاظ مترادفه على الصحيح والتفريق بينها امر محدث عند المتاخرين جعلوا السنه لها مناط معين والنفل له مناط معين واعطانا كلها مترادفه ويسمى سنه يعني يسمى المندوب سنه ومسنونا اسم مفعول ومستحبا ونفلا, ونفلا فتطلق السنة على ما يقابل القرآن كتاب السنة كما سبق معنا كتاب دليل والسنة دليل إذن السنة هنا تقابل الكتاب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحق لكن ليست هي الذي عناه الوصول ليمليه هذا الاصطلاح كذلك تطلق السنة في مقابل البدعة تقول إثبات الأسماء الصفات هذا هو السنة قابلها ماذا تحريف هذا يكون بدعة إذن أطلقت السنة ولذلك فأهل السنة والجماعة والسنة و لجماعه يعني اصحاب السنه والذين اجتمعوا على عليها ويسمى سنه ومسنونا ومستحبا ونفلا ونفلا وان في الشرع فليس كل ما جاء لفظ سنه حمل على معنى الصلاح كما ذكرناه في الواضح هذا امر مضطرب بمعنى ان تعاريف هذه تذكر من باب فهم اقوال المتاخرين في الفقه حث واما الفاظ الشرع فينظر فيها على وفق السنه كلام العرب فإن وجدت قلينا بأن مراد من هذا اللفظ حينئذ حمل عليه وإن لفله وعليه نقول كل ما أثيب كل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو واجب لذلك كل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو واجب وليت كل واجب أمر به الشارع على وجه الإلزام يعني إذا وجد هذا المعنى حينئذ فأكره وأطلق عليه لوضة الواجب لكن لا يرزف إن كل ما جاء لفظ واجب ف rainforest بهذا المعنى فعندنا حج ومحدود أين الحج؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام المحدود الواجب حينئذ على قاعدة سابقة كل ما وجد المعنى معنى الحد فهما أمر به الشارع على وجه الإلزام قلت هذا واجب هذا واجب وليس كل ما وجد لفظ واجب قلت هذا مما أمر به الشارع Υmez على وجه الزام. وكذلك السنه فكلما وجد ما امر به الشارع لا على وجه الالزام فسميها سنه واحكم عليها بذلك وتحمل كلام المتاخرين من الفقهاء غيرهم على اذا قيل بان هذا سنه تحمل على هذا المعنى لكن ليس كلما وجدت له سنه فهو ما امر به الشارع دعوا لا على وجه الالزام ولذلك جهره ابن عباس بالفاتحه في الصلاه جنازه وقال ليعلم انها سنه يعلم انها سنة عنيد إن القول انها السنة وهي القراءه الفاتحه في صلاه الجنازه واجب ركن عنيد الناس بالعموم يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب وقال انس من السنه لا تزوج البكره على الثيب ان يقيم عندها سبع سن يواجب ان اطلاق السنه هنا على الواجب هذا اصطلاح شرعي يعني موجود في كلام السلف الصحابه ومن بعدهم كذلك ثم قال المحرم هو الحكم الثاني التشريفي لغه الممنوع وحرم لغه الممنوع قال حرم الشيء يحرمه حارما اذا منعه اياه تحريم ناقص غير منع اذا حرم الله تعالى شيئا فهذا الحكم على على المنع وصلاحا ما نهى عنه شارع لا على ما نهى عنه شارع على وجه الالزام بالترك على وجه الميزان بالتاكيد كحقوق الوالدين ما نهى عنه الشارع ما ثم وصل بمعنى الذي فيفسر به فعل المكلف قول اقام فعل الجوارح نهى عنه الشارع ذات معنى النهي في باب الصاد نهى عنه الشارع بمعنى طلب عدم فعل هذا الشيء سواء كان قولا او اعتقادا أو, او فعلا وهذا المنهي عنه على مرتبتين قد يكون على وجه الالزام وقد يكون لا على وجه الالزام حينئذ ما طلب الشارع تركه قد يكون محرما وقد يكون مكروها متى يكون محرما اذا كان على وجه الالزام متى لا يكون محرما اذا لم يكن على وجه الالزام الضابط في الفرق بين الامرين لارتب العقوبه على الفعل حينئذ نعلم بانه ماذا بانه على وجه الإزدام إذا لم يرتب العقوب على السعل حاملناه على دراها عجبنا ما نهى عنه الشارع على وجه الإزدام ما نهى عنه الشارع قوله أس Dani نهى عنه الشارع خرج به الأمر الواجب والمنذوب والمباعة الواجب والمنذوب لماذا؟ لأنه مما أمر به الشارع والمباح لأنه لم ينهى عنه الشارع على وجه الإلزام قوله نهى عنه الشارع دخل فيه المحرم والمقروح لأن كل منهما منهي عنه شرعا كل منهما منهي عنه شرعا فقوله على وجه الإلزام بالصرق خرج به المقروح قال الشارع فخرج بقوله فعقق الوالدين هذا مثال, مثال للمحرم مثال لي للمحرم قد نهى الله عز وجل وكذلك جاء فيه حديث تواثرة فلا أميكم لأكبر الكبائم قال اشراك بالنوع عقوق الوالدين يدل على انه كبيره كبيره هي ما نهى الله عنه حينئذ نقول عقوق الوالدين هذا محرم والمطلوب من المكلف ايجاد او صرف ترك؟ صرف اذا الذي تعلق بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بفعل مكلف هنا على وجه الطلب بالترقي ولذلك على وجه الالزام بالترقي فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارح الواجب والمندوب هو والمباح فخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه كما ذكرنا سابقا والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقابه قائما محرم يثاب تاركه لكن بشرط النيه لانه لا ثواب عندنا إلا, الا بالنيه لما الاعمال بالنيه بعين الصحه وفسادا قبولا وردا ثوابا وعقابا ان اذا قد يفعل الفعل وينوي نيه فاسده فيعتبر باطلا ولا يترتب ثواب ولا عقاب وسبب تاركه قال امتثال احترازا مما لو تركه ولم ولم ينوي الامتثال هل يثاب هل يثاب لا يثاب هل يعاقب ها هل كل من ترك المحرم ولم ينوي انتفاء يسلم من العقاب لا يعاقب جاوبنا في تفصيل قد يكون تركه عن غفله بمعنى انه لم يطر على باله هذا لا توا به للعقاب لا توا به ولا للعقاب وقد يتركه عجزا عاجز يعني يستحضره في قلبه وتتجه اليه الاراده لكنه يتركه وهذا على مرتبتين على مرتبتين قد يتركه عاجزا مع التعي في اسبابه مع التعي في اسبابه فلن يتمكن فنيذ هذا يثق عليه انه تارك للمحرم تارك لليد المحرم اراد الربا فذهب وسعى وحال كل ما هو ذا طريق اه تارك للربا اولى تارك للربا لكن هل يعاقب اولى لا تقولون النيه والاراده الجاثله بحيث انه قد سعى في تحصيله والوقوع في هذا المحرم ينزل منزله الفاعل ينزل منزله الفاعل فيعاقب ولذلك جاء الحديث يلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قاتل ومقتول قاتل فعل فعله قتله جريمه حينئذ لا سؤال والمقتول ما فعل القتل مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار وجه القاتل وامح لكن المقتول قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول محل السؤال قال إنه كان حريف على قتل صاحبهم إذن هنا عقب عقابة من قتل كأنه قاتل نزل منزلة القاتل بالفعل مع كونه لم يفعل اعتباراً بماذا؟ بالنية هذا ماذا صنع؟ ترك لكنه بذل هو عاجز مع بذل الأسفال عاجز لا مع بذل الاسفار يعني لم يبذل وانما تمنى كما جاء في الحديث ذلك الذي راى من ينفق في الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان يكون عنده مال مثله فقال فهو بنيتي فهو في الوزر سواء هنا يعاقب لكن لا عقاب الفاعل وانما على النيه فحسب لانه لم يبذل لم يبذل لم يسع حينئذ اذا سعى وانقطع وعجز يعاقب عقاب الفاعل نيه وعمل فان عجز ولم يسع ما عنده مال رغم ان ينفق ماله من يوم في الحرام ما عنده شيء لكنه تمنى بقلبه لو كان عنده لفعله مثله هل يعاقب نعم يعاقب لكن على النيه في حد فهو بنيته فهما في الوزر سواء اذا قوله ويعاقب اين نحن والمحرم ثابت تارك امتثاله ويستحق العقاب فاعله بمعنى انه لو تركه في امتثالا وفي لكن لو لم يتركه امتثالا اين يجب نقول قد يعاقب على التفصيل الذي ذكرناه وهم من يكون غافلا هذا لا عقاب لا اشكاله فيه ان كان عاجزا فيفصل فيه هل عجز على الفعل مع بذل الاسباب او لا فان بذل السبب فهو كفاعله والا فهو بنيته فليس اقل العقابه فاعله ولم يقل ويعاقب انا ما ذكرناه سابقا فيه في الواجب قصده انه ليس في العباره لان الاصل انهم ان وقعوا في الزنا استحق العقاب في الدنيا هن لازم تكون نقول انه ليس داخلا تحت المشيئه لقولنا يعاقب بالجزئ نقول هذا فيه لفظ وسمى محظورا نوع ممنوعا محظورا الممنوع من حضره شيء يحضره منعه او ممنوع هو المعنى اللغوي لمسلك والمكروه هو هذا الحكم الرابع التكليفي لغه المبغض المبغض والصلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بصف مقابل المحرم ما فعل مكلف اقتاده او قول او عمل بالجوارح ما كان نهى عنه الشارع اذا خرج ما يتعلق به امر لا نهيه وهو المباح وخرج ما امر به الشارع وهو الواجب والمندوب ودخل معه المحرم فلا بد من اخراجه فقلا على وجه الاذا اذا قيل لا على وجه الاذم هذا فاصل اقرذ به المحرم والفاصل بين هذا وذاك ما رتب الشارع عقوبه على الفعل فهو محرم وما لم يرتب العقوبه على الفعل وهو فهو مكروه تاخذ بالشمال والاعطاء بها هذا من من المكروهات من المكروهات بخلاف الاكل من الشمال فهو محرم كان كثير من الصالحين يمثلون به فخرج بقولنا ما نهى عنه شارع الواجب والمنذوب والمباح فخرج بقولنا لا علاه بالالزام بترك المحرم كما ذكرناه سابقا والمكروه من حيث الحكم قال اساب تاركه ليس مطلقا بل انتقالا والتفصيل فيه هناك تفصيل تابع بمعنى المكروه قد يبدو السبب ولا نعم المكروه قد يفعله دون انتقاله فقد يفعله يعني يترف مع الامتناع فما طلب الشارع تركه لا علو الوجب الالزام ان صاحبته نيه وفي اللي امتصاحب هنيه لم لم يفت فلو تعمد الاخذ والاعطاء بالشمال يعاقب لا يعاقب اذا لا ثواب لكن لو تركه واعطى واخذ بيمينه قاصدا عدم الأخذ والعطاب الشمال يقولوا يساعد لأنه ترك لم يسعد ترك ماذا؟ ترك مفروها يعني إذن لا يساب إلا إذا نوى وهذا كم وكم من الثاني يضيع من الثواب العظيم محرمات عديدة قد لا يقع فيها الإنسان ولكنه لم يستحضر في قلده أنه تركها للعائزة لا ثواب لكن لو استحضر في يومه وليله واسبوعه وشهره وسنته انه ترك المحرم كذا لله عز وجل وترك الربا والزنا ونحوها وشر من الخابط لله عز وجل لا لكونه لا يستطيغ ونحو ذلك بل كم ترك من الثواب العظيم كذلك المكروهات عديده لا تحصى حينئذ اذا اراد ان يثاب وان يستزيد لنفسه من حسنات ينوي انه تركها لله عز وجل ولا يعاقب فاعله وهذا محل وفاق حكم الخامس تكليفي وادخل في ضمن الاحكام التكليفيه من باب التوسع وليس فيه تكليف المباح لغتنا المعلن والماذون فيه معلن والماذون فيه يقال باح بسره اذا اعلنه اظهره واباح باح واباح تعدى ولا لا يتعدى باح بسره اعلنه وكذلك باح بسره والصلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي ما اي فعل مكلف لا يتعلق به امر ولا نهي هذا خاص اخرج به ما تعلق به امر وهو الواجب والمندوب واخرج ما تعلق به نهي وهو المحرم والمكروه فحين يتخلص الحد للمباح قوله لذاته هذا اراد به ان الحد خاص بالمباح الباقي على اباحته مباح له نوعين المباح له نوعين مباح يراد لغيره فياخذ حكمه يأخذ حكمه ومباح لا يراد لغيره بمعنى لم يجعل وسيلة لغيره فهذا الذي علىه المصنف هنا وهذا الذي يتكلم عنه الأصوليون وأما المباح الذي صار وسيلة لغيره فيأخذ حكمه فالمباح الذي يكون وسيلة للواجب ينقلبه المباح صار واجبا لأنه مقدمة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والمباح الذي صار وسيله للمندوب صار المباح مندوبا فانقلب من حكمه لان ما لا يتم المندوب الا به فهو فهو مندوب علينا ان نقول هذا حكمه والمباح الذي يكون وسيله الى الوقوع في المحرم صار محرما لماذا لانه لا يمكن ترك المحرم الا به فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه والمباح الذي يكون وسيله الى وقوع المكروه مكروه اذا المباح على نوعين مباح يراد لغيره يعني صار وسيلة لغيره وعند نقاعد عام الوسائلها أحكام المقاصد قد يكون الوسيلة مباحة في الأصل فإذا صار وسيلة للواجب أخذ حكمه وإذا صار وسيلة للمندوب أخذ حكمه وهكذا قوله لذاته أخرج هذا النوع يعني مباح لا لذاته لا لا لذاته كالأكل في رمضان في رمضان ليلة عذموا با بنص الصوره احل لكم الى قال ان قال وكلوا واشربوا كلوا واشربوا فعم لكن المراد به الاباحه كما يعني فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر واجب والمندوب يعني ما تعلق به امر وخرج بقولنا ولا نهي يعني ما تعلق به نهي خرج وهو المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته خرج هذا ليس لذاته لذاته خرج به ما تعلق به امر أو نهي لغيره خرج به أمر ما لو تعلق به أمر بكونه وسيلة لمأمور به لأن ما لا يتم الوادب إلا به فهو واجب عندما يجعل المشي يجعل المشي بالأقدام في الأصل أنه مباح من حيث هو مباح لكن إذا كان وسيلا للوصول إلى المشي لأداء الصلاة فالمشي واجب لماذا؟ لأنه لا يمكن كيف تجيب النداء وأنت ما تمشي في البيت قاعد وهذا المحال حينئذ نقول صار هذا المشي الذي في الاصل انه مباح صار ماذا؟ صار واجبا بماذا؟ لكونه وسيله الى الى الواجب سواك مستحب ذهابك وشراءك لشراء في الاصل مباح ليس المندوب ولا المحرم الاخر هذا الاصل فيه حينئذ نقول كونك تذهب وتشتري السواك فعلك هذا الذهاب والمشيك مستحب لماذا؟ لانه وسيله الى الى مندوب وما كان وسيله للمندوب فهو طوع اذا المشي في الاصل المباح قد يكون واجبا وذلك فيما اذا مشيت الى جماعات وقد جماعات الصلوات يعني وقد يكون مندوبا وذلك فيما اذا مسيت لشراء فواكه ونحوه ما لو تعلق به امر لكونه وسيله لماامور به او نهي لكونه وسيله لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيله له من مامور او منهي ولا أريد ذلك عن كونه مباحا في الأصل لكن ليس التعليق لهذا النوع انما المراد به ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته بقطع النظر عن نوع اخر تعلق به امر او نهي لا لذاته بل لغيره وتم قاعده عامه عند فقهاء وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد وهو بحث في هذا الموضوع والمباح ما دام على وصف الاباحه يعني الباقي على وصف الاباحه لم يكن وسيله لغيره فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب نعم المشي من حيث هو ماشي لا ثواب ولا عقاب لكن المشي الذي يكون وسيله للصلاه ان فعله ويعاقب اذا تركه كذلك المشي اذا كان وسيله لشراء الثياب نقول يثاب فاعله اذا نوى ولا يعاقب تاركه اذا المباح الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب هو ما لم يكن مقدمه لواجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه كذلك العقاب قد يكون المشي وسيله للوقوع في محرم مثلا يحرم عليه او كان وسيله للذهاب الى امر يكره فبعض المجاري التي يفسرها اللغق ونحوها قد لا يكون محرمه انما يكون مكروها فالمشي اليها يكون حكم المشي كراهه اذا المشي نفسه قد يكون مباحا وقد يكون واجبا قد يكون حراما قد يكون مندوبا وقد يكون مكروها هكذا الشأن فيه سائل المباح ويسمى حلالا وجائزا يعني من اسماءه خاصا في الشرع تتردد لفظ الحل حلال عام وحل لكم ليله الصيام حل لكم الطيبات جاء التعبير هنا بالحلال ويسمى حلالا وجائزا لكن الحلال عام لانه يطلق على الاربعه الواجب والمندوب والمكروه والمباح والمباح لا يطلق على على السلام على السلام اذا هذه الاحكام الشرعيه التكليفيه الخمسه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ثم قال الاحكام الوضعيه وهو النوع الثاني من نوعي الاحكام الشرعيه الاحكام الوضعيه نسبه الى الوضع نسبه الى الى الوضع وهو ما جعله الشارع سببا لشيء او شارطا او مانعا او صحه او فساد بمعنى ان الاحكام الوضعيه اشبه ما يكون بالعلامات بالعلامات على احكام تكليفيه لا جعله الشارح سببا سببا لاي شيء قد يكون سببا لوجوب كدلوك الشمس مثلا لوجوب صلاه الظهر اوجب الله تعالى صلاه الظهر لكن قيدها ليس مطلقا لها وقت ابتداء وانتهاء فما دل على دخول وقت يسمى سبب الوجود سبب الوجود حينئذ نقول الله عز وجل جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاه الدلوك هذا يسمى ماذا حكم شرعي بمعنى ان فداء الاوقات ليس محل اجتهاد وانما هي مسائل توقيفيه لابد من مرجع الى الشرع حينئذ نقول جعل الشارع الدلوك سببا لوجوب الصلاة فنسمي هذا الدلوك سببا وهو حكم وضعي نسميه سببا وهو حكم وضع لماذا؟ لأن الشارع جعله علامة على كذا علامة على, على كذا أو شرطا للطهارة لصحة الصلاة هل تصح الصلاة دون طهارة؟ جوابنا لا تصح باتفاق مع القدرة ينادي نقول فقد الطهاره دليل على متطلب الصلاه وجود الطهاره دليل على صحه الصلاه لماذا لكون الشارع رتب الصلاه صحه وفسادا على وجود الطهاره فالطهاره تسمى ماذا تسمى شرطا فالشرط حينئذ يكون من احكام الوضعيه اذا السبب من احكام الوضعيه والشرط من الاحكام الوضعيه او مانع عن الشيء بين الشارع بان هذا الامر يمنع من كذا الحيض بالنسبه لي صلاه وصوم عليه ان نقول الحيض مانع الحيض مانع بمعنى ان الشارع جعل الحيض علامه على ان المراه غير مكلفه بالصلاه ولا بالصوم اذا هو على ان وجد وهو ليس من فعلها انظر قد يكون الاحسن حكم وضعي قد يكون من فعل المكلف وقد لا يكون دلوك الشمس ليس من فعل المكلف في شيء لست أنت الذي تأتي بالشمس إلى كبد السماء وأما الشارط هذا قد يكون من فعل مكلف قد لا يكون وأما المانح فهنا من هذا هو من فعل المرأة أو لا من فعلها لا ليس من فعلها إذن هذا شارط وليس في قدرة المكلف لكن الشارع جعله علامة على انتفاع الصلاة والصومين او حكم الشارع بصحه شيء او فساده وبطلانه وهذا اذا كانت تجمع اركانه والشروط والواجبات حكم الشارع بالصحه فكل عباده استوفى الاركان والشروط والواجبات اطلق الشارع عليه بانها صحيحه اذا لم تستوف اشروط كلها او بعضها او الاركان كلها او بعضها سماه الشارع فاسده باطله فنيد جو الى الصحه علامه على صحه العباده المستكمله للشرائط والاركان الواجبه وجعل الفساد والبطلان علامه على انتفاء الاركان كلها او بعض هذا يسمى ماذا يسمى حكما وضعيا عرفه الشارح بقوله ما وضعهم شارع من امارات يعني علامات من اماره هي العلامه لثبوت او انتفاء لثبوت الصلاه كشرط الطهاره بالنسبه للصلاه أو انتفاء كعدم صهارة بالنسبة بحضرها حينئذ حكم الوضعي قد يراد به الثبوت وقد يراد به الانتفاء الثبوت بالمعنى ترتب الصلاة صحة على وجود هذا الحكم الوضعي وكذلك في العقود ترتب الثمر المرجوة من العقد على وجود هذا العقد أو نفوذ أو إلغاء نفوذ أو إلغاء نفوذ أو ما تعلق به النفوذ يعني ما يترتب عليه الاثر المقصود وهذا خاص بالمعاملات يعني البيوع ونحوها واصل النفود في اللغه المجاوزه من نفود السهم وبلوغه الغرض من اي يعني الغرض يعني المقصوده من من الرب فالنفود هو الوصول الى الغرض المقصود او نفود بمعنى اثمر المترتب على العقد فانك اذا بعت واشتري لما تبيع وتشتري انت ايها المشتري تشتري لماذا من من اجل الانتفاع بالسلعه حينئذ اس البيوع لها شروط ان وجدت حكم للبيع بكونه صحيحا وثم انتفاء لبعض الشروط قد يحكم للبيع بكونه باطلا حينئذ اذا وجد الشرط وتوفرت اركان البي حكمنا على البي بكونه صحيحا ما الذي يترتب على حكمنا بكون البي صحيحا كون البائع يستحق الثمن فيمتلكه وينتقل إلى ملكيته وكون المشتري يستحق الثلعة فينتقل إلى ملكيته هذا المرأس رتب الثمرة يمتلك البائع الثمن ويمتلك المشتري الثلعة لو قلنا بأنه باطل كما لو باع ما ليس عنده تم البيع في الظاهر فقل هذا البيع باطل ما, ما الذي ألغي الثمرة ما هي الثمرة تملك كل منهما إما الثمن أو الثلعة حينئذ نقول أخذ البائع السمن من أكل أموال النهض الباطن مع كوني قد أخذه وقد تم البيع في الظاهر لكن نقول الشر حكم بإلغاء هذا البيع بمعنى أن الثمر المترتب عليه لا يمكن تحطيلها حينئذ أخذك بالثمن نقول هذا أخذ باطن أنت لا تنتلك هذا الثمن كذلك السلعة إذا أخذها لا يحق لها أن يستعملها لماذا؟ لكونها ليست في ملكه اذا اذا قيل بكون البيع صحيحا معناه ان الثمره ترقبت عليه واذا قيل بانه باطل بمعنى انه ملغي الغي من جهه الشارع فلا يمتلك هذا الثمن ولا يمتلك ذلك ذات السلعه ومنها ان الاحكام الوضعيه كما الوضعيه المشهوره سباب الشروط والموانع والصحه والتباد العزيمه والرضا لكن ذكر تصنف اشهرهما وهما الصحه والفسخ قال فالصحيح لغه السليم من المرض ذو صحيح يعني سليم من من المرض وصلاحا ما ترتب ما ترتبت اثار فعله عليه عباده كانت ام عقلا يعني الصحه قد تدخل العبادات فتوصف العباده بكونها صحيحه وقد يوصف او توصف المعاملات بكونها صحيحه فعند الفقهاء امران في الجمله عبادات ومعاملات عبادات ومعاملات كل منهما يوصف بماذا؟ بالصحة فإذا أطلق الشارع نفض الصحة أو حكم الفقه بكون هذا الشيء صحيحا معناه قد وجد مستوفيا للشروط والأركان ونحوه وانتفت الموانئ وجدت الشروط والأركان وانتفت الموانئ فإذا قيل هذه عبادة صحيحة معناه قصد صلاة تامة بشرائطها وأركانها وعجباتها وإذا قيل هذا عقد صحيح نكاع صحيح معناه قد وجد العقد بشروطه واركانه وانفكت موانع، انفكت موانع ولذلك قال ما ترتبت اثار فعله. واسار الفعل في العباده باسقاط الطلب بمعنى انه لا يطالب بفعلها مره اخرى. فاذا صلى صلاه ما قلنا صلاه باطله. ما الذي ترتب عليه؟ اعادتها اذا ما برئت الذمه. ما اديت الصلاه لابد ان نس تاتي بها مره اخرى. هذا المراد به من حيث ترتب الأسر فالعبادة إذا حكم بصحتها حينئذ حكمنا بأن الذمة ذمة المفلقة برئة بمعنى أن الله لا يطالبه بصلاة أخرى وإنما الصلاة أداها على الوجه المسرور إذا قل بأنها ليست بالصحيحة معناه الذمة ما زالت مشغولة بمعنى أن الطلب لم يسقط بمعنى أن الله تعالى ما زال يطالبك به هذه العبادة وكذلك يقال في العقب حينيذن الصحة داخلة في العبادة والعقب قال فالصحيح من العبادات ما بريأت به الذمة وسقط به الطلب وهو الإجزاء ما يعبر عنه به بالإجزاء قال هذه عبادة مجزعة يعني سقط الطلب ولا يطالب بالإعادة فلا إعادة ولا, ولا قضاء والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده يعني السمر المقصود من العقب إن كان نكاح فحل العقب مرهى هذا الأصل فإن كان لازالت تحريمه بعد وجود صورة النكاح لم تترسب السمرة فقال ماذا لو نكح بغير ولي مشهور أنه باطل نكاح باطل لا نكاح بغير ولي حين يدل الولي ركن فإذا انتفى الركن حين يدل لا يصح العقد لا يصح العقد إذا أخذها إلى بيته ولم يكن شم ولي وقد جرى نكاح العقد في الضاح نحكم على هذا النكاح العقد لأنه باطل وبأنه لا يحل له الانتفاع به في هذه التوثير لماذا؟ لكون العقد باطلا وما معنى كونه باطلا؟ كون لا تترتب عليه آثاره ما هي الآثار التي تترتب على النفاح؟ المعضوء الأقل المقصود الأعظم هو حل المرأة والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده يعني السمر المقصود من العقد كترتب الملكي على عقد البيع مثلا ملك ماذا؟ ملك السمن للبائع وملك السلع له للمشتري هذا لا يتم على وجه التمام إلا إذا صح العقل وإذا لم يكن العقل صحيحا لزمه إرجاع المال للمشتري وإرجاع السلع إلى البائع هذا يلزم فإن استعمل كل منهما حين يذن يكون استعمالا لشيء لم يحل له في الشرع ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاع موانعه كما ذكرناه لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع فكل ما تم شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو صحيح هذه القاعده كل ما انتفت كل ما تم شروطه واركانه وانتفت موانعه فهو صحيح يحكم عليه بالصحه بمعنى انه هل ننتظر اذا صليت مستوفي للشرايع والاركان والواجبات انتظر من يقول لك بان صلاتك صحيحه او لا لا تنتظر من يقول لك بأن الصلاة صحيح لماذا؟ لأن حقيقة الصحة في العبادات هو أن تأتي بالعبادة بشروطها وأركانها واجباتها فإن فعلت ذلك فأنت بنفسك تحكم بأن الصلاة صحيحة وإن لم تفعلها لأن تكون أنقفت بعض الشرائط الأركان مع القدرة عليهما حين أن الصلاة تكون باطلة مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها واجباتها فالطلاثة صحيحة ومثال ذلك في العقول أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه فالبيع صحيح, صحيح. فإنئذ هذا تمام البحث أن نعرف ما هي شروطه وعباداته ونحوها فالفق كله العبادات داخل في هذه الجملة لأنه لا يصف صيام الله مع ولود الشرائط وتحقق حقيفة الصوم فلابد من الرجوع إلى كتاب الصوم كذلك الطهارة كذلك الذكاء ونحوها والعقول كذلك البيع والذكاح فإن فقد شرط من الشروط سواء كان فيه عبادات أو المعاملات أو ودد مانع من الموانع امتنعت الصحة لفوات شيء من مما رتب عليه الشرع الصحة مثال فقد الشرط في العبادة نصلي بلا طهارة صلى بلا طهارة بحكم صلاة باطن باطن الصحيح ها مع عدم طهارته باطل ها هل سنعقد او لا عليه الصلاه ام لا اذا دخل بغير طهاره فلم تنحق الصلاه وانما لو دخل متطاهرا ثم احدث حينئذ نقول صلى بطهارته ثم احدث بطل الصلاه بطلت صلاته وانما اذا دخل للصلاه وهو محدث حينئذ نقول هذا لم تنعقص صلاة أصلا فلا تنصب بكونها الصلاة لا تنصب بكون الصلاة هل يأسم أو لا إن كان عالم بحدثه يأسم وإن لم يكن فلا ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك لابد أن يكون مالكا بالسلعة التي يبيعه فإن باع شيئا لا يملك لا يصح العقد ألبس لا يصح ألبس ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنسل مطلق في وقت النهي يتطوع بنفل مطلق يعني غير مقيد بقدر غير مقيد بتمام حينئذ اذا صلى في وقت النهي بنفل مطلق ليست تحيه مسجد وهذا الذيعناه الشيخ حينئذ حكم الصلاه نهى باطل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اوقات يصلي المرء فيها حينئذ اذا فعل الصلاه في وقت النهي نقول هذه الصلاه منهي عنها النهي عنها والنهي يقتضي فساد المنهي عنه اي نيل يتلبس بمنهي قول صلاه باطل صلاه باطل لماذا لكونه قد فعل ما نهي عنه قد فعله منهيا عنه فاذا ارتكب المنهي عينيد ياتي الحديث من عمل الى عمل ليس عليه امر لا فهو رد يعني مردود على صاحبه وهذا الحديث هو اساس القاعده المشهوره عند الحنابلة وغيرهم ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه يقتضي فساد منهي عنه فاذا فعل الصلاه في وقت منهي عنه قرص صلاه باطله صلاه باطله وهو خاص بالنفل المطلق لا يشمل الصلوات العامه هذا محل خلاف بينه بين اهل العلم ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعه شيئا بعد ان جاء الثاني على وجه لا يباح ولا وجه لا لا يباح الا يكون فيه ضروره لا يكون فيه ضروره فاذا باع بعد النداء الثاني حينئذ نقول العقد مستوفى الشروط موجوده والاركان وباع ما لا يملك والثمن مملوك للصاحب وتم العقد لكن تم شيء خارج عنه وهو كونه وقع في وقت منهي عنه حينئذنا الصحيح وكان فيه خلاف ان العقد باطل بقول علي رضي الله عنه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو مردود عليه اذا متى نحكم على العباده بانها صحيحه اذا استوفيت الشروط وانتمت الموانع وكذلك كلامه في العقود متى ما وجد فقد شرط او وجد مانع الهيدي في العبادات والمعاملات حكمنا بالصحه والمظاهر قالوا والفاسد ضده الصحيح فاسد لغه الذاهب ضياعا وخسرا الذاهب ضياعا وخسرا وصلاحا ما لا تترتب اثار فعلي عليه عباده كان او عقلا هو ضد الصحيح ضده الصحيح فما قيل بانه صحيح اذا تخلف وصف الصحه لزم منه البطلان والفساد لزم منه بطلانه وفساده فاذا فقد شرط من العباده او العقد حكمنا على العباده بانها فاسده باطل او العقد بانه باطل او فاسد كذلك لو سوفت الشرائط الاركان ولد مانع حكمنا عليه بانه باطل ان الغرار ما سبب ما لا تترتب اثاره فعلي على عباده كان ام ام عقد عنيد يوصف العقد بانه فاسد وتوصف العباده بانها فاسده والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور الفصوليه فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمه ولا يسقط به الطلاق الصلاه قبل وقتها لو صلى عالما قبل الوقت صلاته باطله او تعلما لان لو كان ناسيا غافلا صلاته صحيحه لكن تنقلب نفلا لا تكون فرضا لو صلينا قبل الظهر قلنا ان الوقت قد دخل كبر صلاه الظهر عنيد هل صح الظهر جواب لا لماذا لفوات شرط لان دخول الوقت من شروط صحه الصلاه عنيد اذا انتفى شرط عنيد إن نحكم على الصلاه بكونها باطله لكن هنا بطلان واذا كان عن جهل لا نحكم بالبطلان وانما تنزل الصلاه من جهه الايجاب الى قول بالنفل المطلق فتكون نفلاً مستقلاً أما إذا تعمد وعلم بأن الوقت لم يدخل فكبر ناوي لم تظهر والصلاة لم تلعقد أصلاً فالفاسد من العبادات ما لا تبرع به الزمّة ولا يسقط به الطلب في الصلاة قبل وقتها فإن صل قبل الوقت هل أجزأت هذه الصلاة؟ الجواب لا هل برئت الزمّة؟ فقط عنه الطلب لا يقول لازلت أنت مطالب بإيقاع الصلاة بعد دخور الوقت والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه بيع المجهول اذا باع شيئا مجهولا اقول البيع فاسد لان من شروط صحه البيع ان يكون الثمن معلوما وكذلك المثمن ان يكون معلوما عين اذا اذا انتفى شرط حكمنا على العقد بكونه, بكونه باطلا وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم يعني لا يصح تعمده ان وقع فيه سهوا او غفله نحو ذلك لا يثم لكن اذا تعمده حينئذ نكون قد تعدى حدود الله فيكون آثم يكون آثن. لو تعمد ان يصلي بلا طهاره صلاه فاسده او لم تنعقد حينئذ هل يثم او لا يثم فكل اذا علم بذلك وهو آثم عند بعض يدخل رده وكان زماهيل على انه لا لا يثم ولكن يعتبر آثما ولا شك في ذلك وكل فاسد من عباداته والعقود والشروط انه محرم ان ذلك من تعدي حدود الله واقتال اياته جزوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترط على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله والفاسد والباطل بمعنى واحد عند جماهير الاصوليين بمعنى واحد يعني كل منهما يفسر ب ب كالواجب والفرض كما نقول الواجب والفرض مترادفات كذلك الفاسد والباطل مترادفات لكن المذهب عند الحنابلة كتب امام الحنابلة المذهب عند الحنابلة انهم يفرقون بين الباطل والفاسد في موضعين فقط النكاح والحج هذا فاسد ولا يعبر عنه بباطل وهذا باطل ولا يعبر عنه به بفاسد اذا كل فاسد باطل وكل باطل فاسد الا في موضعين وهذا عند الحنابلة الاول في الاحرام يعني في الحج فرقوا بينهما بان الفاسده ما وقع فيه المحرم قبل التحلل الاول قبل التحلل ما في حصل التحلل الاول ورامي الجمره عقب يوم العيد اذا في ليله مزدلفه مثلا جامع قال ذلك في نبيك ان الذين قلوب فسد الحج فسد الحج وهنا قد وطئ المحرم قبل التحلل الاول والباطل مرتد فيه عن الاسلام ارتد فيه عن الاسلام فلو كفر وهو محرم سواء كان قبل التحلل او بعد فهو حد باطل اذا اذا قالوا هذا فاسد معناه ماذا قد جامع قبل التحلل الاول واذا قالوا هذا حد باطل معناه ارتد فيه اذا اذا اطلق الاصلاح الفاسد معناه جامع قبل التحلل الاول باطل معناه ارتد فيه في الاحرام الثاني في النكاح فرق بينهم بان الفاسد مختلف او مختلف العلماء في فساده كنكاح بلا ولي يعني الحمل اللي يشرط الولي حينئذ ينعبر عن هذا النكاح اذا حكم بفسخه مثلا بانه فاسد ولا يقول عنه بانه باطل والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح المعتدة المعتدة هي لزها قضية رجعية حينئذ اذا كانت في مدة عدتها فهي زوجته فهي فهي زوجة فإذا نسحت غير مطلقها هي نجسة تزولت وهي متزوجة هيكون النكاح الثاني باطل بالإجماع كذلك نكاح الخامسة باطل به بالإجماع ولو كان مطلقاً للرابعة مثلاً طلاقة الوضعية أو لم تبن فينزل أن يكون نكاحاً باطل إذن المقصود هنا أن الفاسد والباطل مترادفان إلا في موضعين فرق بينهم الحنابل مجرد الخناق فقط يعني لا ترتب عليه انما هو اصطلاح فقالوا في احرام هذا فاسد وهذا باطل وقالوا في النكاح هذا فاسد وهذا باطل ثم قال رحمه الله تعالى العلم العلم وذكر العلم هنا مبحث العلم لماذا لانه جزء في تعريف الفقه سبق ان الفقه معرفه والمراد بالمعرفه ما يشمل العلم والظن وعرف أصول الفقه من حيث ثونه لقباً على الفقه العلم يبحث فيه إذا ذكر العلم إذا ما هو العلم نريد أن نعرف حقيقة العلم وللإشارة إلى أن أصول الفقه من جنس العلم كذلك لا تعرف حقيقة الشيء إلا بمعرفة جنسي تعريف العلم علم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جاثماً علم كثر فيه السلام عند المتأخرين هل يعرف أو لا يعرف هو العلم تسمي علم ولو تريد كما هو الشأن لم احتجن إلى تعريفه ثم ذكر مقيم رحمة تعالى في المحبة قال ذكر قرابة عشرين من تعريف بالمحبة ثم قال المحبة هي المحبة يعني لا يمكن معرفة المحبة إلا بمحبة هذا أحسن تعريف لها والعلم هو العلم كلنا يعرف ما معنى العلم وما معنى الجهة يعني شيء يدرك بالحسن لكن المتكلمون تكلموا فلذلك لابد من ذكر ما هم عليه العلم وإدراك شيء على ما هو عليه إدراكاً جاداً والأصل في العلم في لسان العرب أنه إدراك المعنى مطلق الإدراك هذا صحيح في لسان العرب أن العلم هو مطلق الإدراك والإدراك المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه وصول النفس يعني المدركة عاقبة إلى المعنى المقصود تمكن أن يكون من لفظ مفرد أو مركب بتمامه فإن لنا يكون بتمامه بأن كان مع الشك هذا يسمى ماذا؟ شعوراً ولا يسمى علماً فإذا قيل لك مثلاً زيد عرفت المراد بكلمة زيد ذات مشخصة مشاهدة بالقالد سماء عرفت المراد بسماء أرض فإنهذا إدراك لمعنى هذه الكلمات يسمى علماً إذا قلت زيد قائم أدركت معنى زيد ومعنى قائد وكون زيد متصل بالقيام ووجوده في القالد يقول هذا الإدراك يسمى تسمى علم قام زيد جمله فعليه قام زيد تعلم معنى قام زيد فالمعنى اذا وصلت الى بتمام دون شك تسمى علما وان كنت مترددا تسمى ماذا تسمى شعورا ولا يسمى علما قولنا زيد وسماء وارض هذا علم ويسمى تصورا لانه ادراك مفصل وقام زيد وزيد قائم هذا علم يسمى ماذا يسمى تصديقا لذلك العلم قسم الى نوعين تصور وتصديق والتصور هو إدراك المفرج والتصديق هو إدراك المركبات إدراك المركبات إذن العلم هو مطلق الإدراك ولو كان غير جازم ولو كان غير مطابق يعني يدخل فيه الظن كذلك ويسمى علم الظن في العاصل نوع علم يطلق على أنه علم وكذلك غير المطابق للواقع يقول زيد المسافر ولم يسافر إنه يقول هذا خبر غيد المتخيل ولم يث، لم يطابق الواقع بل هو موجود في الحاضر، عين يجب ان يسمى علما او لا؟ بعض يشترط في العلم ان يكون مطابقا للواقع ان يكون مدلوله حاضر، وبعضهم لا يشترط ذلك، والصحيح عدم اشتراط، عين يجب نقول مطلق الادراك، عرفنا معنى الادراك ودخل فيه التصور والتصديق، وثانيا لا يشترط فيه الجزم ولا يشترط فيه مطابقه للواقع. في اي صارت في مطابق هذا المعنى اللغوي وهو الصحيح العلم ادراك المعاني المطلقه وحصرها في الذهن فقط لكن جرى كثير من الصغ المتأخرين على تخصيص اليقين بالوعد فعرفوا اليقين على انه هو العلم فما كان يقينا سمي علما وما لم يكن يقينا لا يسمى علما انما يسمى ظنا ونحو ذلك ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما ادراك والمعنى الزراكي يعني وصول النفسي إلى المعنى بتمامه وصول النفسي إلى المعنى بتمامه عرفتم هذا التعبير؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه يعني المعنى يكون قائماً بالقلب هو المفكر أو العاقل الذي يدرك ويفهم بها الإنسان يميز عنه. عن الظهيمة بالعقل وبالعقل يحصل الفهم والتمييز بين حق الباطن ووضعات الحقائق لمن يدرك بعقله هذا العقل ان يستوعب المعنى سواء كان من مفرد او من مركب على وجه التمام لالا يبقى تردد في المعنى ضمن يعني فان بقي معه تردد في هذه سميه سميه شعورا وليس معيا فلو اطلق لفظ ما ولا يعرف معناه فهذا قال هذا عدم ادراك او تردد فيه فهذا يسمى شعورا ادراك الشيء اذا خرج به عدم الادراك وهو الجهل يقين العلم هو ادراك يقابل الادراك عدم الادراك عدم الادراك هو الجهل هو الجهل ادراك الشيء وعبره بالشيء ولم يعبر بالمعلوم فان كان المشهور عند كثير من متاخري ادراك المعلوم او معرفه المعلوم معرفه المعلوم هذا قالوا فرارا من الدور لان المعلوم ما هو معلوم المفعول من اتصف بالعلم من اتصل بي بالعلم او وقع عليه العلم عين ايذن ما هو المعلوم هو الذي وقع عليه العلم ما هو العلم علمه هو ادراك المعلوم هنال يلزم منه الدو ان نجيب عنه بانه ما من شانها ان يعلق ادراك الشيء على ما هو عليه يعني في الواقع هذا اخرج به الجهل المركب قوله ادراك خرج به الجهل البسيط وهو عدم الادراك ثم ادراك الشيء قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون فان كان مطابقا للواقع هو العلم وإن لم يكن مطادقاً بالواقع فهو جهل مركب جهل مركب والجهل مركب هو أن يتطور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع على ما هو عليه في الواقع إدراكاً جازماً هذا استرز به عنه ها إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً مرجوحاً وهو الظن ولذلك عندهم يباينون بين الظن واليقين كيف ادراك ان الكل اكبر من الجزء هذا علم وهو يقين وان النيه شرط في العباده وهذا علم ويقين علم واو يقين الاول ادراك علم شارع علم عقلي والثاني علم علم شرعي فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم ادراكه بالكليه ويسمى ما ذا الجهل البسيط جهل بسيط لانه لا تركيب فيه اذا عرفنا علم انه ادراك الشيء علمه هو عليه ادراك اجزاءه هل خرج بقولنا ادراك الشيء عدم ادراك كليه عدم العلم بالشيء عدم العلم بالشيء ولذلك هذا بعض ما نؤمنه الصفات الجمادي والتحبيب يعني كل ذلك ولذلك عدم العلم بالشيء عدم العلم بالشيء قد قال بان اذا كذلك لا يعلم لذلك يقيل بانه عدم العلم وعدم ادراك الكلي هل ثم منه ان الجدار مثلا اتصل بالعين مثلا او كذلك انما يعبد طال الصنيين لانه انتفاء العلم بالمقصود فلا علم بالمقصود انما ما لا يعلم على مرتبتين قد يكون مما تتعلق به الهمم ومنه ما لا تتعلق به هم يعني من شانه ان يقصد فيسال عنه فيعلم وهذا ك احكام الشرعيه ناقصه مكمله ناقصه لها مما ليس علما وقد يكون ثم امور لا تتعلق بالنفس كما ان ما تحت الارض مثلا لا يقال بانه ما الذي تحدث عنه الشريعه هذا لا. لا يتعلق بالنفس سويا لذلك نقول لك عدم العلم عدم العلم بما تحت السرع وتحت الارض مما لا تتعلق بمنفوتنا يسمى جهل لا يسمى يعني وإنما الشيء الذي يمكن أن يقطب فيسأل عنه وتتعلق به النفوس هذا الذي عدم العلم به يسمى جهل فخرج بقول إن إدراك الشيء عدم إدراكه بالكلية ويسمى الجهل البسيط بسيط ضد المركب يعني إن الجهل البسيط لا ترتيب فيه لا ترتيب فيه عندما هو شيء واحد أو عدم العلم على ما ذكره الشيء مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدرين يقول لا هذا الله اعلم هذا عدم, عدم العلم لكن هذا شيء مما من شانه ان ينقص فيعلم او لا من شانها ان ينقص فيعلم عين اد عدم العلم به يسمى جهلا مركبا لانه مما ينقص العلم به وهذا بقولنا القيد الثاني على ما هو عليه ادراكه على وجه يخالف ما هو عليه يعني ادرك الشيء لا على وجه عين يجب نقول هذا جاهل وهو مركب ويسمى الجهل المركب لانه مركب من عدم العلم اولا هذا ثم من تطور خلاف الموجود ان الواقع واقع ثانيا يعني عدم العلم لم يولد العلم اصلا ثانيا تطور الشيء على خلاف الواقع فهو مركب من جهتين جهل بالمدرك وجهل بانه جاهل مثل ان يسالك متى كانت غزوه بدر تقول في السنه الثالثه من الهجره متى كانت غزوه بدر قول في السنه الثالثه من من هذه الصباح اننا نقول هذا يجهل متى كانت ازوة بدر ويجهل انه جاهل يعني يظن على انه متعلم متى كان كان كان في النفير ما حكم هذا فيجيب اننا نقول هذا كله من الجهل المركب كل من افترى بغير علم فهو جاهل جهل مركب لانه لا يدري ولا يدري انه لا يدري. بخلاف القول ان ادراكا جازما ادراك الشيء ادراكا غير جازم اذا ادراك الشيء علمه هو عليه قد يكون ادراكا جازما وقد لا يكون ادراكا جازما الادراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض يسمى علما مقطوع به يسمى علما الادراك غير الجازم ادراك غير جازم بانك ثم تردد راجح ومرجوح زيد مسافر او لا قد يحتمل انه مسافر ويحتمل انه لم يسافر فعن ترجح الظاهر الجمله بانه مسافر فهو ظن وعادم سفره الظهر فان ترد د معه لم يترجح مسافر او لا تسمى ثم سفر اذا الادراك قد يكون مع جذمي او لا الاول عندي فان لم يكن مع جذمي فان استوى يا فهو شك وان ترجح فالراجح والمن والمرجوح هو واضح ادراك الشيء فيكون مع الجزم او لا يعني لا مع الجزم الاول عند الثاني مع عدم الجزم ان التساوي يعني تردد لنرجح لهم على اخر او شك وان ترجح فالراجح ها والمن والمرجوح هو من قال هنا وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازما بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما أي يشترق العلم أن يكون جازما وهذا أشمل أن يكون بالصلاح ليس المعنى اللغوي أن يكون بالصلاح عند المتاخرين أظن أول من تكلم فيه الراجل فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وان تساوى الامر فهو شك فهو شك وبهذا تبين ان تعلق الادراكي بالاشياء الان اما ان يكون علما او جهلا بسيطا او جهلا مركبا او ظنا او وهما او شك شك ليس في تعلق الراس علم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه في ذاته ثانيا جهل بسيط وهو عدم الادراكي بالكليه عدم ادراكي بالكليه والوقين بينه انطفاء العلم بالمقصود تواولا انطفاء العلم به بالمقصود يعني ما من شأنه ان يقصد فيدرك ثالثا جهل مركب او ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه وزيد مسافر وليس بمسافر الموت يظن ان زيدا عالم او ليس بعالم بل هو جاهل ولذا ماذا ادراك الشيء على خلاف وجه ظن او ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح إدراك الشيء يعني معرفة المعنى بل يدل عليه التركيز مع احتمال ضد مرجوع زيد قائل ما ضده أو نقيضه عدم قيام الزيد يحتمل أن الزيد قائل ويحتمل أنه ليس بقائل مثل ذلك إذا لم يكن عند القرينة قاطعة بالجزء فيحتمل أن الظاهر اللوظ معتبر أو غير ظاهر اللوظ هو المعتبر لكن الظاهر من العبارة ما هو قيام الزيد فإن حكمت به مع تردد تقول هذا ظن ويقابله النقير الذي هو عدم قيام يسمى وهما ظن لهو إدراك شيء مع احتمال ضد مرجوح وهم خامس وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح والظن لهو متقابلات الطرف الراجح يسمى, يسمى يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى, يسمى وهما زيد القائم قيام الزيد هذا ظن راجح وعدم قيام الزيد ظن مرجوح ولذلك ذلك في الاحكام الشرعيه واذا وقع النزاع في مساله ما هل هي واجبه ولا ركنيه الفاتحه في الصلاه اذا ترجح مثلا فيها خلاف او تردد ليس بيقين ليس بيقين ليس بيجد عين يد وقع فيها النزاع الطرف الراجح عند قد انها ركن يقابل عدم الركن باعتبارك انت لا باعتبار غيرك باعتبارك انت يقابله ما لا الواجب حينيذ نقول الطرف الراجح باعتبارك أنت المرجح الذي هو وجوه قراءة الفاتحة عن الصلاة يسمى ظنًا باعتبارك أنت لا باعتبار المخالف وإن قلنا المخالف وهمه ليس بقوله باعتبارك أنت وهو عدم وجوه قراءة الفاتحة عن الصلاة يسمى وهمًا شك شكًا وهو إدراك الشيء محتمال ضد المساوي أقتام العلمي من قسم العلم باعتبارين أولًا ما في بال ما يتعلق به الى قسمين تصور وتطبيق يمر بك كثيرا لذى سلامعن ولا سيما في امورك تصور وتطبيق وينقسم كذلك الى ضروري ونظري الا هما يعني محل القسم شيء واحد ام لا اقول هنا النظر في تقسيم العلم الى تصور وتطبيق فيما يتعلق به. ادراك الشيء يعني اعتبار الشيء ان كان مفردا جزءا فوت القواص وان كان مركبا فهو قوه تطبيق وهنا قال ان قسم العلم الى قسمين ضروري ونظري هذا بحسب الطريقه الموصل اليه بحسب الطريقه الموصله ان اذا اختلفت القسمه فالضروري قال الضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريه الضروري هذا من قبيل الاضطرار والافتياد الى الشيء واضطره اليه اوجهه والجاهه فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريه بحيث على التصوي بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال يعني بحيث لا يمكن دفعه عن النفس يحضر بمجرد انتباه النفس اليه يضطر الانسان الى الى ادراكه وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضروره او الامور القطعيه او الامور المجمع عليها انا في الشرعيات هذا ما ما تسمى علما ضروريا بحيث لا يستطيع الانسان ان دفعه عن النفس بل يصر إليه قرارا يعني يصل إليه دفعة ليس باختياره ليس به باختياره هذا يسمى ماذا؟ يسمى علماً ضرورياً فيحصل الإنسان من غير نظر ولا السداء يعني لا بحث في العلم بهذه المثال لا بحث له في العلم بهذه المثال يعني لا ينظر في الأدلة ولا يتأمن ولا يرد كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء هذا أمر ضروري لا يختلف إثنان وهو عقلي وان النار حاره هذا امر عادي او حسي او عقلي احكم بكون النار حاره عادي او عقلي عادي او حسي احسي او عادي ها نعم الاثنين كيف الاثنين من جرب ها من وضعته في النار وحرقته النار حسّي طعن حسّي من لم يجرب ولكن تواتر عند النار أه هذا ألا يمكن أن يحكم بكونه حكمي بان النار حار وبانه حسّي لانه ما جرب وانما يحكم عليه بكونه حسّي لمن جرب ولاقط عملها وامن من لم يذق هذا اما ان يكون عقليا وان نكون عاديا بمعنى انه محض من غير التجربه وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ضروري او لا ضروري اه ضروري او لا رد دول ضروري هي طيب ابن ضروري هي شرعنا وعقل ان شاء الله شرع نعم وعقل من جهات الايات الدلاله اذا ناخذ من جهه الشرع ومن جهه العقل اذن هذا ضروري طرق حصول العلم الضروري على المشروع اربعه ما يعلمه الانسان من نفسه ما يعلمه الانسان من نفسه انت الان جالسه ولا نعم جالسه وقاعد ها ايش الدليل ما يحتاج دليل العلم ضروري انت مدرك له لا لا يمكن تحكم عليك انك قاعد وانت جالس اقول هذا يعلمه الانسان من نفسه هل هو فرح مريض صحيح ها مغموم محزون هذه كلها أشياء نفسية يعلمها الإنسان من نفس و... ويدفع إليها دفعا ولا يحتاج إلى نظر والسهلاء يقول أنظر أنا لا ينفرح أو لا ما يحتاج؟ إنما يحكم على نفسه هو شاطئ إذن ما يعلم إنسان من نفسه ثانيا ما يعلمه كل إنسان على البداهة من غير تكلف كالأمثل التي ذكرها الشيخ نفس لأن الكل أكبر منه من الجزء أن النار حارة محمد رسول الله ثالثا ما يعلمه بواسطة الحواسق هذا في نزاعه فين الكون او على انه مما يكون وسيله للعلم الضروري يعني ما يدخل البصر تراني واضح تمام كذلك ازيد بخ البصر ليس في شك راجعا ما يعلم من اخبار المتواتر لذلك التواتر دليل قطعا دليل او قطع والنظري قسم الثاني عكس الضروري الضروري ما يضطر اليه الانسان من غير نظر ولا استدلال والنظر عندهم هو الفكر المؤدي الى علم او ظن التكر المؤدي الى علم او ظن والاستدلال الاستدلال هو طلب الدليل طلب الدليل ديواديل مطلوب تصديق النظر في ذلك يكون أعم, اعم من يكون اعم من الاستدلال اذا النظر يحتاج فيه لبحث الى تام الى تف الضروري هنا والنظر محتاجه للتاملي فاصو هو الضروريه العلم بحينه الترشي والنظري محتاجه للتامل يعني يحتاج الى تامل والى تفكر والى بحث وعقله الذي لا يحتاج للتامل ضروريا يعني الواقع والنظري ما يحتاج لنظر واستدلال في العلم بوجوب النيه في الصلاه هذيله بحث ونظر فيه دليل المقال ثم علاقه هذا الحكم بالدليل يعني قاعده صحيحه ولكن صحيح. كل مسائل الخلاف التي تبحث في من قبيل العلم النظري قبيل العلم النظري قاعده بحث الاصولين هذه مثلا ضروري ونظري انهم يخرجون الضروري من مسمى فقهي الا يسمى فقه هل وصحيح انه يسمى يسمى فقه معرفه الاحكام الشرعيه ونحتمل الشرعيه منها ما يكون يقينا ومنه ما يكون ظنا والصحيح ان النوعين داخلان في المسمى الاقل لماذا ذهب اليه كثير من من المتأخرين اكمل العلماء اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم انا لكاتبه بعد العشاء ان شاء الله